ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مما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 فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وَالذَانِيَةَ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ مَّ يتبونَ مِنْ قَرب فَأُلائِكَ يتُوبُ اللهَّهُ عَلَيهِم وَكَانَ اللهَّهُ عَلمًا حَكمَا وَلَْسَةِ التَّووبَةُ للَِّذينَ يَععمللونَ السَّيئاتِ حتىَ إذَا حَضَرَ أَ أحدَدَهُم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 فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تحبوا شيئا ويعلم الله وبكم خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قرطرا فلا تأخذوا منه شيئا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 وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهااتكم اللاتي ارضعنكم وامهااتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وان مَا تُنْسَاكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جناح عليكم